<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يطلب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا إله الذين آمنوا تقول الله حق تقاتي ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ادى وان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان الله سبحانه وتعالى فاوتا بين الربا في والعمل وفاوت بينهم في العلم والربالة وفي الجانب والشرف وفي غير ذلك من شؤونهم وذلك حتى يتفع بعضهم لبعض فسخر الله عز وجل الغني للفقير والكبير للصغير وسخر العالم للجاهل فلو كانوا كلهم على مستوى واحدة ما كان بعضهم يخدر بعضا وحين وحينئذ تتعطن الحياة العيش. قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال باحتياج هذا إلى هذا وباك إلى ذاك ولئن كان التفاضل في الدنيا بين الناس في المال والجال والشرف فإن التفاضل في الآخرة أعظم أكبر قال سبحانه ورحمة ربك خير مما يذنعون وقال سبحانه كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضرنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فطوبى لمن كان حظه من الرفع والمنزلة في الآخرة وغيل لمن كان عظيما في الدنيا شقيا في الآخرة ولا يغلم ربك أحدا من أجل هذا كله فقد جاءت النصوص متوالية تترى ترغب في التعاون بين الناس وبذل المال والجاه والسرقان في قضاء حواليهم من ذلك الشفاعة الحسنة قال سبحانه من يشبع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشبع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيدا قال الإمام المجاهد رحمه الله تعالى إن هذه الآية نزلت في شفاعات الناس بعض لبعض يعني في بذل ما في المسع من مال ومعرفة وسلطة من أجل قضاء حاجة غير ان كانت خيرا وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيما تأكيدا روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا فجاء رجل يسأل حاجة فأقبل علينا بوجهه وقال اشفعوا فلتغجروا ويقضي الله على رسال رسوله ما شاء وكان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول إن الرجل ليسألني حاجة فأمنعه أول مرة حتى تشفعوا فيه فتهجروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تهجروا والسر في أجل الشافع أنه يسعى في قضاء حاجة أخيه المسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فكم من الناس يسعى ويبذل وقته وماله ومعرفته من أجل تفريد كروبات غيره إذا به يفتح الله عز وجل عليهم من خزائله التي لا تنفذ ويبسط له من رزقه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن قضاء حوائج الغير في الخير فيه إدخال للصنور عن القلب وذلك أمر عظيم عند الله سبحانه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي اقاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة سره الله يوم القيامة انما حبه الله تعالى لا تلال بهذه الشفاعه الحسنه فيكون العبد بنفعه اخوانا وبذله جاهه ومعرفته يقول للناس خير الناس وعند ابي بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ألفعهم للناس خير الناس ألفعهم للناس وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الناس إلى الله ألفعهم للناس فلا يستوي من يسعى لنفع الناس وقضاء حوائدهم والسهل على ما يسرهم مع من يؤثر نفسه على غيره ولو كان أباه أو الأمة أيها المسلمون إن الشفاعة الحسنة وصنع المعروف للناس من أعظم الأسباب التي تبقي للإنسان ماله وجاهه وشرفه برهان هذا ما أخرجه الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائر المعروف تقي مصارع السور والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فكم رأينا من سكنات لم يمسها الزلزال إلا شيئا قليلا هي ملك لمن كان يبدل ما له وجاهه في إسعاد الفقراء والمحتاجين والله لا يضيع أجر المحسنين وكم رأينا من بلايات وبروج وقصور صارت كثيبا مهيلا أصحابها مخلاء يقبضون أيديهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون ساهرون في الحرام فيما يقبض الله سبحانه فلا, يس فلا يستوي الأعمى والبصير فاعتبروا يا أولي الأبصار إن الله سبحانه وتعالى فضر الناس على حب من أحسن إليهم وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لقال ما استعبد الإنسان فمن صنع إليه معروفًا فسيدعون له ببقاء جاهه والبركة في ماله وذلك أن الدعاء من أنفع الأسباب المبقية له ولا سيما إن كان بظهر الغيب فهذا هو النفع العاجل والآجل حينما يقضي الغلي حاجة الفقير فيمد الفقير العاجز يديه إلى السماء يدعو الله أن يحفظه في أهله وماله وجاهه فتلك الثمرة العظمى والربح الأكبر لمن كان له قلب أو ألوى السمعة وهو شهيد أما إن كان صاحب المال أو الجاه أو الشرق أنا لي النفس عفداً لذاته مغفراً لنفسه فإن الناس في حوالدهم ضاق بهم غرعاً وولنا مذنر ولم يعقبه وذلك أنه لا يرى أن لله عز وجل فضلا. حين رزقه ومكنه فمن قصده في حاجة يقدر عليها وجد أبواب مقصدة وإذا طلبت منه شفاعة حسنة يقدر عليها عبس وبصر كأن ذلك يأخذ من لحمه ودمه يصنع بالمحتاجين ويصيح بهم لشفاعته حتى يحسبه الجاهل فقيرا من التأفف والله يعلم إنهم لكاذبون أما إن كان الذي يطلب الحاجة منه قويا من الأقوياء أو نسيباً من النسباء أو كانت بغيا من البغايا تسعى بفرجها أصبح المستهل عنده معقولا وغير الممكن ممكناً فإنا لله وإنا إليه راجعون إن من كان على هذه الحالة القبيحة فقد عرض نعمة الله عليه للزوال روى الإمام الرحمة في المسلمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العبادة ويطرهم فيها ما بذلوها فإذا ملعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم وجاء في حديث عبد الله بن عباس ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرر يعني لا يقضي حوائج الناس فقد عرض تلك النعمة للزوال قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغري الحميد إن يشأ ذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل ذا فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغلي وأنتم فقراء وإن تتولوا يستجزل قوما غيركم ثم لا يكون أنفالكم إن كثيرا من أسلافنا الصالحين كانوا يرون من المصائف عدم أصد الناس لهم في حوائدهم ويتمنون ويفرحون إذا قصدوا في أشياء يقدرون عليها قال حكيم بن حزان رضي الله عنه ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من النصائف التي أسأل الله الأجر عليها وأعظم من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة إذا سأل من هو أهم لقضائها كان مشاركاً له في الأدر لأنه كان سبباً فيها والدال على الخير كفاعله قال عبدالله ابن عباس رضي يطاب عنهما ثلاثة لا أكافئهم لا أستطيع أن أجزيهم رجل بدأني بالسلام ورجل وسع لي في المجلس ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم عليه وأبو الرابع فلا يكافئه إلا الله عز وجل قيل ومن هو يبن عباس قال رجل نزل به أمر نزلت به حاجة فباد ليلته يفكر بمن ينزلها ثم رآني حاجة لأهله فأنزلها بي وقصدني فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغارقة للشر فالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثاره سرى واحتفى إن السعي في قضاء حوالج الغير في الخير من أنفع الأعمال الصالحات حتى عدها كثير من العلماء خيراً من نوافل العبادات وذلك أن النوافل خيرها مقصور على صاحبه أما الشفاعة فخيرها متعدن لصاحب الحاجة وللشافع وللمشروع عنده قال الحسن البصري رحمه الله لا أرضي حاجة مسلم أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة وفي كل الخير وما دفعهم لذلك إلا أنهم يرون أن السعي في قضاء حوالي الناس زكاة للجاه الذي أعطاه الله جاء رجل إلى الحسين بن سهل رحمه الله تعالى يستشفع به في حاجة فقضاء له فأقبل الرجل يشكوه فقال له الحسن بن سهل فقال له الحسين بن سهل على ما تشكرنا نحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة وقال إنا نرى كتب الشفاعات زكاة مرهاتنا إذا علم هذا الفضل العظيم في الشفاعة الحسنة فليعلم أن للشافع وطارد الحاجة آذاباً ينبغي أن يتحلى بها حتى تقضى حاجته من تلكم الآذاب أن لا يطلب المرء ما لا يستحق فإن سأل وله ما يغليم جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش وخدوش أو كدوح يعني يأتي يوم القيامة ووجهه مليء بآثار العرض بالضفر والحديدة وغير ذلك وقد صحع النبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ومن ذلك أن, أن ينزل حاجته بالأكفاء الذين هم أهلها فلا يسأل الفقير في مال لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يسأل شفاعة رجلاً لا يسمع كلامه ولكن عليه أن يطلب الحوائج عند أهلها وأتوا البيوت من أبوابها وعليه أن يختار الوقت المناسب في طلبها كأن يسأل الشيخ وهو يحتاجه بعد سنة فهذا سبب من الأسباب التي من أجلها لا تبض الحوائج أو أن يطلب حاجته في ساعة عورةٍ في ليل أو في ساعة قيلولة أو يكون المسؤول مريضا أو مشغولا فيكثر عليه فمن طلب الشفاعة ولم يتأذب بآدابها استوجب ذلك الحرمان ومن استعجل الشيء قبل أواره عوض بحرمانه وعليه كذلك أن يختار من الكلام أطيبه ومن القول أحسنه دخل ابن السماك على رئيس في شفاعة لفقير فقال يا أبا فران إني أتيتك في حاجة والطالب والمعطي عزيزان إن قضيت الحاجة ذليلان إن لم تقدر فاخطر لنفسك عز البذل فاخطر لنفسك عز البذل عن ذل المنع وعز النجح عن ذل الرد فقضى له حاجته وعليه أيضا أن لا في طلب حاجته لأن الإلحاء لا يصلح ولا يجمل إلا على الله سبحانه وتعالى فإذا طلبت شفاعة من رجل هو أهل لها وقال سأقضيها إن شاء الله فكن أمرك إلى الله ولا تلح عليه فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر المسرى وإذا لم تقبل حاجته أو لم تقبل شفاعته فعليه أن ينتبس العذر لأخيه لأن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قد ردت شفاعته وهو أعظم منا جميعا وأولأ بكل مؤمن من نفسه دليل هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن زوج بريرة كان عبدا بريرة من الصحابيات كان زوجها عبدا من العبيد يقال له مغير وكان يحبها كثيرا قال كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على رحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته يا بريرة فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أشفع قالت فلا حاجة لي فيه فردت شفاعته صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن واسع رحمه الله لقتيبة ابن مسلم إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك وإن لم يأذن الله فيها لم تقضيها وعبرناك فيا له من أدب ما إحوجنا إلى التأدودِه وإذا قضيت حالة المرء وجب عليه أن يبذل الشكر والدعاء للشافع والمشفوع عنده لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأخرج أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه من أجل هذا قال كثير من السلف إذا قصرت يدك عن المكافأة فليضل لسانك بالشكر فليكن لسانك طويلا بالشكر إلى من أحسن إليك ولكن فما تنبيه عظيم لا يلبغي لمن كان عادما وموكلا على عمل يأخذ عليه أجرا أن يأخذ مالاً مقابل تلك الخدمه. لأنه قد رزق ومعطي أجر عمله من صاحب الشريكة أو المؤسسة ولأن ذلك يفضي إلى أن يقدم الذي أعطاه المال على غيره من أصحاب الحاجات وهذا مصطاقاً لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه منا على عمل فرزقناه رزقا يعني أعطيناه أجرا فما أخذ بعد ذلك فهو قدول يأتي به يوم القيامة يعذب به أما إن كان هذا الشافع لا يؤجر على عمله هذا وليس له علاقة بالعمل الذي قدمه فلا بأس بأخذ ذلك المال مقابل مشفقته ومن آداب من طلبت منه شفاعة أو حاجة تبضى أن يبادر بالقضائها وأن يسرع في ذلك قال جعفر بن محمد رحمه الله إن الحاجة تعرض من رسم قبلي فأبادر بقضائها مخافة أن يستغني عنها أو تأتيه وقد استبطأها فلا يكون عنده موقع وخير بر عاجله من أعظم ما يفسد المعروف المن به وذكره عند الناس قال سرعانة قولٌ معروفٌ ومغفرة خير من صدقةٍ يتبعها أذى والله غنيٌ حليم وذلك أن المنة تهدم الصليعة قال رجلٌ لابن شغمة فعلت بفلالٍ كذا وفعلت له كذا وكذا فقال له لا خير في المعروف إذا أحصي وعد فلا يتم المعروف إلا إذا عجل وصدخر وستر ولم يذكر للناس إن من ملكرات الشفاعة أن تشفع لأخيك في اقتباع حق امرئ المسلم أو إلحاق الطاربه أو في تقديمه على من هو أولى منه وكل ذلك لا ينبغي ولا يتوز وإن الشفاعة في الحدود من أعظم الملكرات ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن سيد شفاعته في المرأة المخصومية الذي صرق في القرادة وقال له أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا صرق فيهم الشريف تركوه وإذا صرق فيهم الضعيف أقاروا عليهم حد وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صرقت لقضعت يدها ويدخل في هذا القبيل من يدافر عن الظلمة والسالحين وأهل الخيانات والغدر من الزنات وغيرهم من المحامين والقضاة وفي ذلك إعادة عن الإذن والعذوان قال سبحانه ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحق من كان خواناً أثيماً فيا من أنعم الله عليك بالبال وجاهه ما ضرك لو أعنت شاباً على الزواج ولو بكلمة طيبة تشفع بها أو مبلغ زهيد تخرجه من رصينك ماذا خسرت لو كنت سبباً في إسكان عائلة ليس لها سقف يؤويها أو شفعت لمريد لحج بيت الله الحرام أو لإعانة أرملة على إطعان أيتام لها أو شراء كتب لطلبة يكونون في المستقبل دعاةً إلى الله أو لإيجاد عمل لرجل بطال لا يجد كوث يومه لو ساد التعاون بين الناس وقضى بعضهم حاجة بعض فإن ذلك كفير بدوام ألفة وبالقضاء على الرشوة والفساد والله لا يحب الفساد اللهم اجعل هذا البلد آبناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه